وَإِنْ تُحْسِنْ تُحْسِنْ لِنَفْسِكَ وَلَا يَضُرُّ مَنْ ضَاعَفَ هَٰذَا وَيَأْتِ مِنَ اللَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو أَوَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَن فَتَيِّمًا مَّوْصِعًا طَّجِبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا